أنا عندي حكاية هقولها لكن مش عارف إزاي أبدأها وحكاية الحلوة تبدأ بالغنوة اللي أجداد زمان, زمان دي تحكاية شعب بحاله مأهور حكاية الشعب اللي قبت الجسور اللي بيعاني ليل ونهار من الإسلام لكن في يوم هيصور هيقول للمسلم حقيقه دينه من غير ما يهينه لكن هيقول له ليه بتهني ليه بتدني انت ورسولك والاسلام ليه تندهني بالكافر وتخلي كنست حطام وتقول لي اسباب اي كلام ما خلاص القصة هبانت مليانة الام قصة اجددنا الازليه مع الاسلام ما تيجي يا مسلم نعيش في سلام سلام بصحيح مش اي كلام والشرط نتساوى في حقوقنا في واجباتنا نتساوى كمان في عشتنا ولا حد يهد في كنيسنا ولا حد يخطف في بناتنا وأولادنا لو عربي يا مسلم سألك عن الجنسية هتقول له إيه عربية ولا مصريه أنا مصري يا مسلم من قبلك من قبل ما تيجي في بلادي أنا مصري فخور بندهلك تشاركني وطنية أجدادي تشاركني احلامي تشاركني مجادي تحمي أولادنا أولادك وأولادي من أي مسلم متعصب من أي إرهابي الحب طبيعة في قلبي ملهوش دعوة بالدين ده حتى ديني قال لي أحب المسلمين أنا مصري يا مسلم من قبلك من قبل ما تغزو بلادي أنا مصري مسيح وبندهلك تشاركني وطنية أجدادك I'm <laughs>